واعطني الكفاية لعارف متى أقولها. قال عمر المختار. كن عزيزا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر. فربما لا تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرة أخرى.